وإن امرأة خافت من بألها نشوزا أو إحرابا فلا دنا عليهما أن يفلح قوله خيل والظهرا الانفوس ش و وان ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو خرصتم فلا تميلوا كل الميل فتغروا هاك المؤلقة وإن تفلحوا وتتكلموا تغف بن اللهم كنغفر واحيوا وانب بليو وانت تغف بن نغ